بعد أن تتقدم خطوة في صناعة الإنسان الفرد وإذا أردنا أن نرجع قليلا نجد أنفسنا أمام ثنائيتين مزدوجتين في هذه الحلقة في سورة واحدة من سور القرآن الكريم المكية القصار التي دأبت كسائر السور على صناعة الإنسان الكامل المكمل أو بتعبير آخر الصالح المصلح لأن الصلاح وحده لا يكفي للنجات من الخسر الذي يغرق فيه الإنسان والعصري إن الإنسان لفي خسر فالقاعدة في الإنسان الخسر حتى أن التعبير جاء بمؤكدات عديدة لندرك مدى الخسر الذي يحيط بالإنسان إن الإنسان لفي خسر إن أولاً واللام المزحلقة ثانياً لفي وحرف في ثالثاً الذي يدل على أن الإنسان غارق في الخسر والجملة الإسمية رابعاً يعني الإنسان في خسر هذه جملة إسمية تدل على الثبات على عكس الجملة الفعلية التي تدل على التغير والتجدد كل هذه المؤكدات ترسم مدى صعوبة الإنسان وتحرره من الخسران الذي هو فيه ولهذا جاء الاستثناء بثنائيتين مزدوجتين رائعتين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه هي الثنائية الأولى ثنائية الإيمان والعمل الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذه هي الثنائية الثانية التواصي بالحق والتواصي بالصبر وكلا من هاتين الثنائيتين بحاجة إلى وقفة لندرك مدى الاقتران بين الإيمان والعمل الصالح اولا والاقتران بين التواصي بالحق والتواصي بالصبر ثانيا لا شك على صعيد الثنائية الأولى فإن الإيمان بدون العمل الصالح لا قيمة له لأن العمل يمثل الرأس من الجسد كما يمثل مدى صدقية الإيمان ومصداقيته حينما يهتف بالعمل ويتجسد على شكل أفعال على الأرض ومشاريع متحركة في الواقع من هنا جاء هذا الاقتران في العديد من الآيات المباركة نقرأ في سورة البقرة في الآية الخامسة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات كما نقرأ في ذات السورة في سورة البقرة في الآية الثانية والثمانين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كما نقرأ في سورة البقرة كذلك في الآية السابعة والسبعين بعد المائتين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي سورة آل عمران في الآية السابعة والخمسين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وفي سورة النساء الآية كذلك السابعة والخمسين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وفي سورة النساء وكذلك في الآية الرابعة والعشرين بعد المئة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وفي آية السورة المائدة الآية التاسعة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم هذه الآيات المبارك وغيرها كثير تقرن العمل الصالح بالإيمان والإيمان بالعمل الصالح عن الإمام الصادق عليه السلام لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل فمن عرف دلت المعرفة على العمل ومن لم يعمل فلا معرفة له ألا إن الإيمان بعضه من. بعض وعن الإمام الصادق كذلك العلم مقرون إلى العمل فمن علم عمل ومن عمل علم والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عن الصادق عليه السلام الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره هذه على صعيد الثنائية الأولى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثنائية الإيمان والعمل الصالح نجد هذا الاقتران الرائع في القرآن الكريم بين الإيمان والعمل الصالح لأنه لا قيمة للإيمان إذا لم يتجسد على شكل عمل صالح وأفعال حسنة وإلا يبقى الإيمان مجرد امر قلبي ونفسي لا علاقة له بالعمل امير المؤمنين علي بن أبي طالب عنده كلمة رائعة بهذا المجال يقول لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا فإذا علمتم فاعملوا وإذا تيقنتم فأقدموا انظر هنا يقول يعني كثير من الناس قد يعلم قد يملك الإيمان بشيء ويعلم بأنه حق ولكن لا يجسد هذا الحق في نفسه ومن كلماته الرائعة التي يقول فيها في نهج البلاغة يقول الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف يعني في التواصف يعني في الكلام حينما نصف الحق ونتبارى في وصف الحق نبقى إلى الصباح نتبارى في وصف الحق أكبر طاغية يستطيع أن يتحدث ساعات وساعات حول الحق ومدى قيمة الحق ولكن حينما ينصف نفسه بالحق حينما يجسد هذا الحق على نفسه هنا يكون الحق أضيق ما يكون الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف هذه الثنائية الأولى ثنائية العمل الصالح والإيمان أو الإيمان والعمل الصالح الثنائية الأخرى هي ثنائية التواصي بالحق والتواصي بالصبر هذه الثنائية تحول الإنسان من صالح إلى مصلح ومن كامل إلى مكمل حتى لا يتقوقع المؤمنون على أنفسهم ويحسبون خطأا أن صلاح أنفسهم كاف للنجاة من الخسر فلا بد من توفير الشروط الأربعة معا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الإيمان والعمل الصالح يوفران الإنسان الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يوفران الإنسان المصلح وإذا ما توفرت هذه الصفات الأربع توفر الإنسان الصالح المصلح الذي يتجاوز تربية ذاته إلى تربية المجتمع ليقوم بدوره الاجتماعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن دون ذلك لا يمكن دوره أن يكون الإيمان قويا ومتينة ولذا ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تسمية المؤمن الذي لا يقوم بدوره الاجتماعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمؤمن الضعيف الذي لا دين له فقد جاء في كتاب الكافي للكليني قدس سره في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله لا ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له فقيل يا رسول الله وما المؤمن الذي لا دين له كيف أنت يا رسول الله تقول مؤمن وبنفس الوقت تقول لا دين له كيف يجتمع هذا الأمر огр الإيمان وعدم الدين وما المؤمن يا رسول الله وما المؤمن الذي لا دين له قال صلى الله عليه وآله الذي لا ينهى عن المنكر إذن الإيمان من دون نهي عن المنكر هذا إيمان بلا دين أو مؤمن بلا دين إن <تصفيق>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 قلنا إن في سورة العصر ثنائيتين أساسيتين الثنائية الأولى ثنائية الإيمان والعمل الصالح والثنائية الثانية ثنائية التواصي بالحق والتواصي بالصبر والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر انظر شرطان فرديان وشرطان اجتماعيا الشرط الأول والشرط الثاني يجعلان الإنسان صالحا يوفران الإنسان الصالح والشرط الثالث والرابع يوفران الإنسان المصلح ليكون المؤمن الصالح والمصلح بذات الوقت وهذا ما تعطيه هاتان الثنائيتان المزدوجتان في سورة العصر المباركة لأن الإيمان والعمل الصالح لا يكفي للنجات من الخسر بنص الآية المباركة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذن هذه المواصفات أو هذه الشروط الأربعة يجب أن تتوثر في الشخصية حتى تنجو من الخسر ولهذا كان التواصي بالحق والتواصي بالصبر من الشروط الأساسية في النجاة من الخسر هذه الثنائية إذن ثنائية مهمة وخطيرة ثنائية التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعبير بالتواصي طبعا تعبير دقيق وعميق لم تقل الآية ووصوا بالحق ووصوا بالصبر لأن ووصوا من طرف واحد اما وتواصوا بالحق التواصي يعني من الطرفين تفاعل عملية مشاركة من الطرفين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كذلك في الصبر من الطرفين ولهذا نرى مدى خطورة التواصي بالحق والتواصي بالصبر لا يكفي أن يكون الإنسان مؤمنا ويعمل الصالحات فلابد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر من كلام للإمام الحسين عليه السلام ويروى كذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السلام اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار هؤلاء علماء اليهود اذ يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون والله يقول فلا تخشوا الناس وخشون وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم هذه الرواية من أروع الروايات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإمام الحسين عليه السلام وهنا الرواية تلفت أنظارنا إلى السياق لفتة سياقية رائعة في الآية المباركة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم تعدد الآية الصلاة وغير الصلاة فالإمام الحسين يقول فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها إذن هذه الثنائية ثنائية التواصي بالحق والتواصي بالصبر لا يمكن النجات من الخسران إلا بتوفيرها بعد ثنائية العمل الصالح والإيمان والعصري ان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقلنا أن التواصي بالحق تعبير جميل يمثل طبعا التبادل في الوصية في المجتمع الإسلامي يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ولعلنا نأخذ هذه الثنائية ثنائية الصبر والمصابرة فيما تمثله المصابرة من الصبر الاجتماعي أو من التواصي بالصبر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا تفسير المصابرة بمعنى الصبر الجماعي والصبر الاجتماعي وليس الصبر الفردي هذه الثنائية ثنائية الصبر والمصابرة أو ثنائية التواصي بالحق والتواصي بالصبر وهنا لفتة أخرى لعلها تكون على طريقة اللفتة الأخيرة وهنا ملاحظة أخيرة في السياق جاء التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ذلك لأن التواصي بالحق يمثل وقود التواصي بالصبر والضمان في ديمومة التواصي بالحق وتوفير المدد للتواصي بالحق مهما كانت الصعوبات والعقبات ومهما بلغت التضحيات لأن الإنسان قد يقوم بمسؤوليته في التواصي بالحق بعد أنه لا يستمر لما يواجهه من مشاكل قد تؤدي به إلى السجن أو النفي أو حتى القتل والتصفية الجسدية ولا سيما إذا كان المؤمنون يعيشون في أجواء حاكم ظالم جائر ترعبه كلمة الحق ما يؤدي به إلى أن يستعمل القوة الغاشمة لإسكات صوت الحق ولهذا جاء في الحديث المروي عن الفريقين أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر هذا الحديث ترويه السنة والشيعة معا مع بعض قد يكون هناك اختلاف في الكلمات أفضل الجهاد كلمة عدل في روايات وفي روايات كلمة حق أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لماذا؟ لأن يعني حينما يكون يجتمع السلطان مع الجور تكون كلمة الحق مكلفة لو كان سلطاناً من دون أن يكون جائرا، أو كان جائر ولكن ليس لديه سلطان فلا يكلف شيئا ولكن حينما يجتمع السلطان مع الجور ويقال أمام هذا السلطان الجائر كلمة حق طبعا يتوقع الإنسان المؤمن السجن أو النفي أو حتى القتل وهتك العرض من هنا احتاج التواصي بالحق إلى التواصي بالصبر لضمان استمراريته وديموميته وختامها مسك الشاعر البصري أحمد مطر في إحدى لافتاته يقول قرأت في القرآن تبت يدى أبي لهب فأعلنت وسائل الإذعان إن السكوت من ذهب أحببت فقري لم أزل أتل وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فصودرت حنجرتي بجرم قلة الأدب وصودر القرآن لأنه حرضني على الشغب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين قدمنا لكم ثنائيات قرآنية